شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد صاحب الفضيلة الشيخ المقرئ علي بن عبد الرحمن الحذيثي أصحاب الفضيلة كبار قراء العالم الإسلامي صاحب الفضيلة المشرف على كرسي تعليم القرآن وعلومه أصحاب الفضيلة والسعادة أيها الحضور الكرام نحمد الله تبارك وتعالى إليكم على ما منّ به علينا من نعمه العظيمه وعلاء الجسيمه ومنها ما منّ علينا من نعمه هذا اللقاء القراني المبارك من خلال هذا الملتقى الاول لكبار قراء العالم الاسلامي ولقد سعدت مدينه الرياض باحتضان هذا الملتقى في رحاب جامعة الملك سعود حيث التقى كبار قراء العالم الإسلامي بالمعنيين بعلم القراءات والاقراء وكان في هذا اللقاء المبارك أبحاث متميزة وأوراق عمل متألقة وجلسات مبدعة فيما يتعلق في هذا المجال سعدنا وعشنا مع كتاب الله عز وجل والأبحاث المتعلقة به من خلال ثلاثة أيام مباركة في غرة العام الهجري الجديد خمسة وثلاثين وأربعمائة وألف ثمان جلسات عقدت وحصل فيها خير كثير وعلم غزير كان من أهداف هذا الملتقى المبارك أن يلتقي المعنيون بالاقراء من خلال منظومه واحده وفي لقاء اخوي مفعم باخلاق القران وهداياته ولو لم يكن في هذا اللقاء المبارك الا ان يلتقي كبار قراء العالم الاسلامي مع المعنيين بعلم القرآن والإقراء والقراءات في رحاب قاعة واحدة ومظلة واحدة وتحت سقف واحد لكان في هذا من الخير الكبير والأثر العظيم ما فيه كيف وقد حصل مع ذلك العناية بأبحاث قرآنية متميزة في محورين رئيسين محور المدارس المعنيه بالقران الكريم والاقراء والقراءات ومحور العنايه باعلام القراء في هذا العصر وانني بهذه المناسبه الكريمه ليطيب لي باسمي واسم القائمين على الكرسي واسم حضور هذا الملتقى المبارك المتميز أن أشكر الله عز وجل أولاً واخرا وباطناً وظاهرا على جزيل نعمائه وتمام آلائه ثم أشكر لولاة أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ولسمو ولي عهده ولسمو النائب الثاني ولسمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه الذين شرفوا هذا اللقاء المبارك ورعوه حق رعايته فجزاهم الله خيراً وأجزل مثوبتهم وضاعف أجورهم وزادهم من الخير والهدى والتوفيق ثم أشكر لأصحاب الفضيلة المشايخ القراء الذين أثروا هذا اللقاء المبارك بوجودهم وبتوجيهاتهم وبأبحاثهم وبأخلاقهم وبحرصهم ورعايتهم وعنايتهم بأبنائهم حملة كتاب الله عز وجل ولنا الشرف كل الشرف في كرسي تعليم القرآن واقرائه ان نحظى بهم في هذا اللقاء الطيب الماتع المبارك متمنين أن يتجدد اللقاء ويتواصل بهم في مناسبات قرآنية متعددة ليحصل الخير الكثير والنفع العميم أشكر لجامعة الملك سعود ممثلة في معالي مديرها الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر على رعايته واهتمامه وحرصه الشديد بهذا الملتقى وبالقائمين عليه وبهذا الكرسي الذي يتشرف بخدمة القرآن وحملته وإن كان الإخوة آثروا أن يضيفوا لقب أستاذ الكرسي فما محبكم وهو ليس من القراء إلا أنه خادم القراء وفي محل الاهتمام بشؤونهم وما يحتاجونه لأداء هذه الرسالة ايها الاخوه الكرام الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات عشنا هذه الساعات المباركه وهذه اللحظات القرانيه الايمانيه السعيده من خلال هذا الملتقى الاول لكبار قراء العالم الاسلامي وها نحن اليوم في الجلسه الختاميه وفي نهايه اعمال هذا الملتقى وعلى مقربه من سماع التوصيات النافعه والمقترحات المباركه التي يعدكم الكرسي والقائمون عليه باذن الله وتوفيقه ان تفعل هذه التوصيات واقعا عمليا ملموسا وميدانيا محسوسا في خدمه القران والاقراء والقراءات لأننا نؤمن جميعا أنه لا عز لنا ولا خير ولا سعادة إلا بالعناية بهذا القرآن العظيم فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة عام ايها الاخوه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه الامام مسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين فالرفعه والخيريه في هذه الدنيا وفي الاخره لحملة كتاب الله عز وجل غير ان هذا الشرف العظيم وهذا الفضل الكبير يحتاج من حامل القران أن يتحلى بجملة من الآداب والصفات والشمائل وأهمها إخلاص النيه لله عز وجل ألا لله الدين الخالص ومنها المتابعة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم هديه في القرآن وفي الاقراء وفي إقامة حروفه وإقامة حدوده أن نعنى بالإيمان قبل القرآن أن نتعلم مع القرآن العلم والعمل معاً كما كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم كما في أثر ابن مسعود رضي الله عنه أيها الأخوة الكرام إن القرآن الكريم يجمعنا ويوحد قلوبنا وصفوفنا ويجمع كلمتنا على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى منهج الوسط والاعتدال ويدعون إلى التخلق بأخلاق القرآن الكريم في إحلال حلاله وتحريم حرامه وأن نبتعد كل البعد عن كل ما نهى عنه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وينبغي على أبنائنا والجيل الجديد والنشء من حملة كتاب الله ان يرعوا لكبار القراء قدرهم ومكانتهم وإجلالهم إن من إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن ليس الغالي فيه والجافي عنه ومتى انبت حبل الجيل الجديد مع كبار القراء وأصبح هناك من الفجوة بينهم كان هذا له من الآثار السلبية ما لا يخفى ولهذا فإن هذه الآثار الطيبة وهذه المنافع العظيمة التي حصلنا عليها من خلال هذا اللقاء المبارك وهذا الملتقى البهيج ينبغي أن نحافظ عليها وأن تستمر جسور التعاون. والتنسيق والتواصل من خلال العناية بكتاب الله عز وجل في شتى المجالات كما يشرفني ايضا أن أشكر باسمكم جميعا زملائنا في كرسي تعليم القرآن وإقرائه وأخص أخي وزميلي الدكتور محمد بن فوزان العمر والإخوة القائمين على هذا الكرسي والمعنيين به في اللجان العلمية واللجان الإدارية والاشرافيه أن نتقدم جميعا بالشكر لهم على ما بذلوه طيلة أيام هذا الملتقى من العناية بالمشاركين جميعا كل في مجاله فجزى الله الجميع خير الجزاء يسرني كما قلت باسمكم ان نرفع من الشكر اجزله ومن الثناء اعطره لصاحب الايادي البيضاء في خدمه كتاب الله عز وجل خادم الحرمين الشريفين على رعايته وعنايته لهذا الملتقى وكل ما يتعلق بكتاب الله عز وجل والشكر موصول لولي عهده ولسمو النائب الثاني ولسمو امير منطقه الرياض ونائبه لتشريفهما هذا الحفل المبارك كما نتقدم بالشكر لوزاره التعليم العالي جامعه الملك سعود والقائمين على هذا الكرسي لظهور هذه الاحتفائيه بمظهرها اللائق وبما يليق باهل القران وحملته كما يطيب لي باسم الرئاسة العامه لشؤون المسجد الحرام المسجد النبوي أن أرحب بهذا الجمع الطيب المبارك ويسرني توجيه الدعوة أن يكون الملتقى القادم بإذن الله وتوفيقه وحوله وفضله في رحاب مكة المكرمة كذلك أيها الإخوة التوصيات النافعة سيكون لها بإذن الله لجنة لمتابعتها وتنفيذها ليست حبرا على ورق. ولن تكون حبيسة الأدراج بإذن الله فالكرسي قد أخذ على عاتقه العناية بتفعيل هذه التوصيات واستمرار هذه اللقاءات المباركة واستثمار وسائل التواصل وشبكات المعلومات ووسائل الإعلام في العناية بالقرآن الكريم وحملته في كل مجال من المجالات اننا لمتفائلون كثيرا ومؤملون خيرا عميما وعظيما لكل ما يتعلق بجوانب الاقراء والقراءات والعنايه بهذا الجانب المهم من خلال انشاء الجمعيات وجود القنوات تخصيص الجوائز والحوافز ووجود المجمعات للمقارئ والمعلومات والموسوعات المهمه قدر الاستطاعه باذن الله وسيكون تنفيذ هذه التوصيات بحول الله وقوته على مراحل يبدا فيها بالاولويات والاهم فما دونه في الاهميه وكل ما يعنى بكتاب الله فهو مهم وواجبنا ان نعنى به وان تتكاتف الجهود وتتكاثف اللقاءات والاهتمامات بالعناية بكتاب الله عز وجل أزجي لكم وافر الشكر والتقدير على ما عمرتم به هذا الملتقى من أنوار الإيمان والقرآن شاكرا باسم القائمين على الكرسي لجميع الحاضرين والأخوات الحاضرات الذين أثروا هذا الملتقى المبارك وتوصياته السديدة النافعة واكرر اننا نعتذر عن كل اعتذار عن كل الاعتذار عن كل تقصير بدر في حق احد من اهل القران لا سيما من اصحاب الفضيله مشايخنا ومشايخنا واساتذتنا القراء الكبار حفظهم الله ومتعنا بطول حياتهم وبقائهم وجزاهم الله خيرا عن القران وحملته خير الجزاء لا ندعي الكمال وانما ايضا الطموحات كبيره والامال عريضه وكل ما بذلنا فهو قليل في حق حملة كتاب الله عز وجل نعيدكم ببذل المزيد وايضا لا تبخلوا على محبيكم في الكرسي المشرف والاستاذ والعاملين فيه من الدعوات الصالحات ولا من الراي الهادف والنقد البناء والنصح المشروع لان ابواب الكرسي مشرعه في تقبل كل راي واقتراح ينهض بعلم الاقراء والقراءات وكل ما يعنى بكتاب الله عز وجل شكرا لكم جميعا شكرا لشيخنا واخينا الكبير الفاضل استاذ الدكتور علي بن عبد الرحمن الحديثي ولزملائه القراء الكرام ونحن طلاب العلم في القراءات نشكرهم على جهودهم المباركه وحضورهم المتميز في هذا اللقاء الذي اثروه بوجودهم ونصحهم وتوجيههم وابحاثهم وارائهم السديده نشكر الجميع الواقع وللزملاء جميعا فردا فردا على جهودهم ونستسمح الجميع من اي تقصير بدر في حقهم فمهما بذل الانسان فانه مقصر لا سيما مع فئه هي اعز فئه وشريحة هي أفضل شريحة من رفع الله قدرها وذكرها وهم حملة كتاب الله عز وجل نشهد الله على حبكم والدعاء لكم وبذل ما نستطيع من خدمة في كل ما تصبون إليه في خدمة القرآن وأهله وحملته انطلاقا مما يمليه عليه علينا واجبنا الإسلامي في ذلك وما يوجهنا إليه ولاه أمرنا من التوجيهات السديدة الرشيدة الحكيمة في كل ما يخدم الجميع لا سيما أهل القرآن اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وزدنا به من النعم وادفع به عنا النقم واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم صوابا على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم نسير فيها على ما سارت عليه القرون المفضلة وسلف هذه الأمة والرعيل الأول يا ذا الجلال والإكرام نسألك اللهم أن توفق الجميع لما فيه الخير والهدى والسداد وأن تجزي بالخير عنا كل من بذل جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نشر القرآن عذبا وسلسلا جزاكم الله خيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته